وقال فرعون ذروني أقتل موشى واليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفشاد وقال موشى إني عمت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحشاب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 ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم المر كل ظاهرين في الارض فمن يخرنا من داء في الله ان جاء انا قال فرعون ما اريكم الا ما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 عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من ومن يضلل